وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جهلتم شيئا بذلك تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشر الارض وتخر الجبال وتخر الجبال لقد أحضأهم وعدهم عدا وكلهم آتي وكلهم آتي يوم القيامة فعذب.